نادوا بريرة ضاقت الدنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى المنافقين يلوكون عرضه ويتشفون باتهام حبيبته التي لا يعلم عنها إلا خيرا فاجتهد كعادته اجتهاد البشر حين لا يكون لديه وحي أخذه الحزن إلى بيت زوجته زينب بنت جحش وكان لزينب أخت مسلمة تدعى حمنة وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تظل غير معصومة أخذتها الحمية لأختها التي كانت تنافس عائشة وأخذها الهوى فنقلت الفرية دخل صلى الله عليه وسلم فسأل زينب عن عائشة وقال ما علمتي؟ ما رأيتي فإذا بزينب ومخافة الله بين عينيها تقول يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا قالت عائشة فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك ظل المنافق ابن سلول يستوشي الافك يجمعه ويتولى كبره هو وحمنه وأبطأ الوحي. فأراد صلى الله عليه وسلم المزيد من التثبت فاستدعى أعرف الشباب ببيته استدعى حفيده السابق أسامة بن زيد فسأله فلم يتردد أسامة ولم يتلعثم وهو يتحدث عن فتاة طاهرة عرفها قبل أن تدل فقدماها بيت رسول الله أكد أسامة براءة عائشة بل حث نبيه صلى الله عليه وسلم على تجاهل مقالات المنافقين وقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وهذا الكذب والباطل خففت إجابة أسامة وزينب من حزنه صلى الله عليه وسلم واتجه لعلي يسأله فأجاب علي إجابة لا علاقة لها بعائشة أجاب إجابة تشفق على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ بحب عائشة فالأهم عند علي هو أن يتكدر صلى الله عليه وسلم قدم اقتراحين قال في الأول يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإنك لقادر على أن تستخلف أما الاقتراح الآخر هو استدعاء جاريتها بريرة فهي من ألصق الناس بها وقال إن تسأل الجارية تصدقك لم يأخذ صلى الله عليه وسلم بالاقتراح الأول الذي يلوح الطلاق بين حروفه إنما أخذ بالآخر فاستدعى بريرة التي اشتراها الصديق لابنته ولما وقفت بين يديه قال لها أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة، فإذا ببريرة تزيح الستار عن شمس البراءة، ذكرت أنها لا تنتقد عائشة إلا في شيء واحد، هو أنها فتاة حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الشات الداجن فتأكله، غضب أحد الحاضرين من إجابتها البريئة، فصاح بوجهها، فتساءلت وكأنها تقول للدنيا أنتم لا تعرفون عائشة كما أعرفها